آه اوالي يا واللي ببردكم على الجمان يقلق يقلق من عالم التكوين قبرا حفر ونخاض تتقطع جنوده ويطيع بجانب الشاب ام بكم افخر جنه الخلد العلى واما عزيزك يا شهيد وشبه جدك اكبر علي مرسوم لحد يمد قد يا حسين عندك وما البقية تندفين كل هذا